الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على بالنار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار